لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَلَّا تَعْلُوَ عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ وَإِنِّي عُدْتُ بِرَبِّ وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ وَإِن لَمْ تُبْنُوا لِي فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر العبادي ليلا إنكم متبعون وتركي البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون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 إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ نِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ يَوْمَ لَا يُنْفِقُ مَوْلًى عَن مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هم ينصرون إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ إِنَّ شَجَرَةَ الذَّقُومِ طعام الأثيم كالمهل يغلي في البثون كغلي الحميم كلوه فاعفروه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم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 يلبسون من سندس وإسترق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور نعيم يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم شظلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون